أمتي قد لاح فجرا فارقب بالنصر المبين دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين أمتي قد لاح فجرا فارقب بالنصر دولة الاسلام قامت بدماء الصادقين دولة الإسلام قامت بجهد المتقين قدموا الروح بثبات ويقين دوله الاسلام قامت بجهد المتقين قدموا الروح حقا بثبات ويقين ودن فيها شرع رب العالمين أمتي فاستبشري له تيأس النصر قريب دولة الإسلام قامت وبدى العز المهيب أمتي فاستبشري له تيأس النصر قريب دولة الإسلام قامت وبدى العز المهيب أشرقت ترسم مجدا وانتهى عهد الغروب برجال أو فياء لا يهابون الحروب أشرقت ترسم مجدا وانتهى عهد الغروب برجال أو فياء لا يهابون الحروب صاغ مجدا خالدا لا ليس يفنى أو يغير أمتي الله مولانا فاجودي بالدماء لن يعود النصر إلا بدماء الشهداء أمتي الله مولانا فاجودي بالدماء لن يعود النصر إلا بدماء من مطوا يرجون مولاهم بدار الأنبياء قدموا الأرواح لله وللدين في داع من مطوا يرجون مولاهم بدار الأنبياء قدموا الأرواح لله وللدين في اهل بذل وعطايا اهل جود وعباد امتي بستبشري قد اشرقت شمس الصمود ولقد سرنا جمعا لربى المجد التليد امتي بستبشري قد اشرقت شمس الصمود ولقد سرنا جمعا ليرو بالمجد الجديد لنعيد النوره والايمان والعز المجيد برجال انطلقوا الدنيا وفازوا بالخلود لنعيد النوره والايمان والعز المجيد برجال انطلقوا الدنيا وفازوا الامجاد والنصر الاكيد امتي قد لاح فجر فارقب النصر المبين دولة الاسلام قامت بدماء الصادقين امتي قد لاح فجر فارقب النصر دولة الاسلام قامت بدماء الصادقين أمتي قد لاح فجرا فرق بالنصر المبين دولة الإسلام قامت بدناء الصادقين